هم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق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 قال "'F рядом' Jesus, O��in said that! 2. And called the ruler who kisses you, Obal figure that you are Assassins to. 3.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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا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 تدعونني لاكثر بالله واشرك به ما ليس له به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني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 قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار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 ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُفْكِرُونَ كَذَٰلِكَ يُفْكِكُ الَّذِينَ كَانُوا اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ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 الحمد لله رَبِّ العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينة من ربي أن أسلم وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم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 فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا وَبِمَا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وَلِتَذْلِقُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَعْلُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا بَأْسَنَا